أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين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 إِنَّهُ هُوَ السَّقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 يَزِيدُونَ سَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فاستفتيهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنسان وهم شاهدون ألا إنهم منفكهم لا يقولون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 فات بكتابكم إن كنتم فادقين وجعلوا بينه وبين الجنة سبأ ولقد علمت الجنة إنهم لا سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ نَعَمْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 وَأَبَى صِرُّهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ أَصْبَاحَ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّىٰ حين